بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلم وبارك على سيدنا محمد النبيل وعلى آله وسحبه ومنطبعه بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحمد الله بين آيات الأفرطانية السقال إلى آيات اللحظة سورة الزمر درسقه روحة أدن بأي ولو أن للذين ظلم كو ذلم سما يهدو سقنال ما في الأرض جميعا وحارضا دقصبان ومثلو اللبالاكي ومعه كالغضغي لفتتوا به ويسكفر الله المنشوي العذاب عذاب كقيس يوم القيامة وبدأ وحاء الظاهر لهم يجمع من الله إلا حقيسا ما لم يكونوا يحتسبون وحينا ملايين ويسلقوا منايين وبدأ لهم وحاء الظاهر لي ما شيء حمانتي سي عقابتي سي كسبوا أيش قيسا وحاء قبيس وحاء ما شيء كانوا أهين به يستهزئون كوكو جسس فإذا مسَل إنسان ذات كهذو تابت ضرٌّ دب دعانا ونبري ثم إذا خولناه مر كان نصينه نعمة نبع حكمنا حق قال يكاهته قالوا حد إنسانكم إنما أتيته واليس على علم علم أنك الله يهب لجوسي أنا شقيثي إنما أتيته واليس على علم علم وألقيها إن نوع النمو بل علم اللجوسي مشره هي نعبده اللوقي فتنة الإمتحانة هذا اللوقي امتحاني ولكن الأكثرهم تتكبدن كود لا يعلمون أو ما قصدهم نعبده مرقص كلاسي والوقي امتحاني فلينو قال لك في عابد و قال لك كل ينو قال قد قالها كلمه محايري الذين كونوا قبلهم فما أغناك هذا في الله إنك ما شيء كانوا عليه يكسبونك alla subhanahu وتعالى ta'ala إنسانك insaanka waxa kamayda inta alla u naxariisto mooyaan dhibaato markay taabato allah u bari ilaahay uga qaad godi niman markii la siyana wuxuu dhigi waxa lagii siiyay cilmi uu alla og yahay inaan u cunabo on mutay oo ni wanaagsanahay markaas waxa alla leeyahay waa fitno waa imtixaan wanaag aad leedahay lagu ma siinin waa sida marka kuwa النبي ilaa muhammad la joogaalay salaatu wasalaam ku iko horreeyeen sidaan bay dhigteen waa qaaruun way sidaan u bay dhigteen faayida masal insaan dadka markuu taabto inaga hadda waxa soo dhawaalay inaga raba markuu كان هناك نعمة نعمة ومنا حقا يكاهاته قال إنسان كوحوده إنما أتيته وحنوال إسيه على علم وغانو أغيه إنا نعلمه بل علم آدده هل هي فتنة نعمة سوى امتحان هذا هو امتحان يشكر أو يكفر ولكن أكثر مدد كبدا لا يعلمون ساوى وقرر مايه قد قالها وحاسة كلمة اللفتة يجري الذين كونوا من قبل يكون أدي كل شيء كوره، فما أغناك كذا ما في الله أن عنو حجادا، ما شيء كانوا هيا يكسبون كوكس بذل، دم بيجي أي كسبذين، حاله يهنتي دي مال كيا لهاين، وهمو كماترين، فاصابهم حاء سيبي، ما شيء حمانتي وعقابتي كسبوا إيش تقيسين، والذين كونوا ذل مودل مسمية وقالا أو من هؤلاء كوا كمدس يسوي Sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, la sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, sijatumma, مرك كون كل كره النساء أم بعيد هذه مرك وحاصيب أي وحى كسبدين منها أولى كون كل شيء جاءنا وحى كسبدين وباصيب دونه قد قالها وحيد كلمة أي من قبل مكره فما غناك كمفلان عن عنه أقوضا. ما كانوا يكسبون وحى شقيستين دم بيجي أي جلان لعمده كل عيوعصيب سيئات ما شيئ ما انت كسبو اي كسبده ولذينا قوه الظلمو ظلم الذلم السماء وقالده او من هؤلاء ولاي كو كان كولا جوغا سيصيبو محايجا لفتودا سيبيโดنا سيئات ما شيئ ما كسبو اي كسبده عقابتي با كو من عجز جلن كرا كو هل كرا ام كدو من كرمه ان الله الا يبسد رزق رزقك انو dama ye saw qof fuddoona oo wa yaqdiru uu ku ciriiri liban saw qof fuddoona ina fiidalka masalada waxa ku sugan la ayatin aayadiyey daliil qowmiyyo minuu la sumey ayadu waxay ilma u u rixiqiga loob balaariyo wanaagaysa ku tusin maash waxa weeye qof waliga wanaag iyo sidoo yahay inba wanaaga ilaakin rixiq ku tusin maayo allaahu wuxuu leeyahay walmaay calaamum miyane yogeyn ku wale sharaf aanu leenaba naloosii rixiqiga annallaahu la yifsudu rizqiga inu balaariyo limany shaaw qof ku doono yqdir limany shaaw qof ku doono ku celiido in fi dalika masalada أي إله قد رديسي تصرف كيسي ما ملكي سلوق غراني لقوم قوم بيسوق سوق تعيو منو لهم يوم منين تاسد لا أغران قلوا حاتلا يا عبادي أضموا هيج يوم الذين أضموا هي أصرفوا كحد قد بعرا نفسي نفته كحد قد ب وربعتوسو كيد لا تغندوها كقصننا من رحمة الله إلهي الرحمة دي سها كقصننا محايا إن الله لا يغفر الذنوب الذنوب تقول لفاجمها عن دماني وحشركهاي innahu wallahu al-ghafurur rahimu on xarista ayadnu wax ku soo dagtay ba layili niman farabadan oo de'eraba ya nabiigu u yimid waxa yiraahdeen wani wax la jeegis wax faal laakiin wax baan u diilay waan sinaysanay oo tuuga noqon haa shirk marka waxa weeye shirkigu isagu toob keen ذنوب تكاليل لليه ووالد فامؤمنين تموحين يا لعابي دوحي الدم بيها كدعة الله بفضله بك قداف دم بيها كدعة كدع. لكن قال لماذا إنه ثوبك هنا شرك مرك الله وحليه هاي أضمها يجي وهاك قوس صننا رحمت ديس أو كوي الدم بجي وحبذ اسمه يهداه إسلام خصاقة ninkii habashigaa hamza bin abd muliq dilay inuu biga adeerkii sayidu shuhada ninka dilay adda u xud maalintii u xud baala dilay oo hada qabuuruhu u xud hadda tagto waxaa ka calaamaysan calaamadii qabrigiisuuba ka calaamaysan oo la garanaya waa qabriga hamza afar tan sano kadib muawiya markuu ninki dilo wax julo habashiyaa balintii xud ninki waadon ka oo habaayir hadaa xamseedii shuwanka xoreyn marka suu xamseed soo sidibuu ku dilay waan la googoyay xamseey marka la tagnatuha ka qusanin min rahmatillah ila ilah rahmatisa ka qusanin umen yaghlu min rahmatillah ila inna allaha la yaghfiru dhunuba dhunub tawda fa jamean dhamaan dad ka muwahidiinta islamka e daacaysan dambigi ay galaan allah ba fadlgi saka gadafaya shirkiga isaga in la toob kaano weli gadafmay inahu allahu al ghafur ka dafa way ar rahimu marka wa hadambigeena lagu dhaafay ani buu u noqdaa ila rabbikum ila tariiqati rabbikum rabbigiin waddadiisi u noqdaa wa aslimu u hoogaansamalahu alla u kaansama min qabla an yatiyakum intan u iidiin iimanin min qabla oo kamilkteen xagga Alla u noqdo naftu markay qarqarada gaadho tooba la aqbalmay marka laga aqbalmay iimaan inta duqmantiin odnooshihiin u tooba keeno oo Alla amarkiisa u hoggaansamo sharciiisa u hoggaansamo intaan cadaab oo idan dhimasho bilaaben mar hadii cadaabki aad gaadhan gaari maj waxidinkaalmaynima jiro waxidina xariisanima jiro inta نحرستي إلهي ثلاث سادوهل اللهيدي وين هذا اللهو توبك أن توب والذذي نبغا مرثوي واني بو النقض إله ربكم ربجي النقض والذذي سو النقض واسلموه جسم الله ألا يا وامريسي سوه من قبل آياتيكم أنتم إدينتم تكهر العذاب عذابكم ثم لا تنسرون مركل إدينك الجرم هاي والتابع رعاء أحسنا ما شيءك أقو وأكثر أزيل اللدجي إليكم حقين من ربكم من قبل لا أن يأتيكم إنت هنود يدين إما العذاب والعداب كبرغت تنسى لما في لنا وأنتم إذا كن تشعرون أي ذن أوجين أحسن ما نزيل إليكم من ربكم وقران كريم قرانك كريم كأراعة وضل قرانك كريم كم بقلك هوين والنبي الله محمد وددي ساتكم مري نبيكم حلوين فصل مسكب الذي يحييك حلو وح يدغف في إنك على مر كم جدتي توسنا كتاعنتها مر كوددا نبيكم مري مر أوح اللي يدين كان وحوق في intaan aadabeediin man salama filan aadaboodani kadu kuugu iman aadabku marka dambayshada wa kada marka sanin waajira wa oo marka qof kha on umbu ku dhiman waxaan maqlay balalada ma taqaan looda xoolaha marka lawan nimba balalada cidii jiray baalay marka dadka wuxuu dhihi jiray tan ka day ninkii arkay baa isheegi wuxuu yiri u umbu ku dhimanay marka wa Wazila ileikum idinka leedinka soo dajiyo rabbiikum rabbi galee iman al adabu adabku bagta tasila ma filaan ooydan dhimane waantu midii kula tashcununa iidan ogeyn maha ilaahi sida leeyah inoo wa leeyo inoo waaninayo anta le ya hasrata ta ta على ما شيء أن كقوم مني فررت أن كحد قد بفي جنب الله إله الدين عيسو ضعدي أن كحد قد ب وين حال كنت وحانناها لما نص آخرين قوة جس جس أنت قولا ذا لا بل سجل أما كرها لسج الأذو كل ما ذم بقربو قد رأي إله يوفق الدين وعد يوسيدن الدين كشان ساينا نفينا مرمر عذاب كأرخته حق إلهي بأن كوحد قديم ذاعدي الله أن كوحد قديم تلله وقامة ما يصنع هاي تاري تلله وحابة محا إلهي النعمة ذا إنه جسود جو القرآن الله محمد إنه جسودي أن تقول اللي الله تقول الساعة إنه نفس النفسنا يا حسنة قامة ماذا على ما أن كقامة مني فردت أن كوحد قديم في جنب الله إلهي دي العيسى ذاعدي أن كوحد قديم وإن كنت إنه حال يشاني كنت وحانا لمن ساخرين كوى كوجا أساسا دين تكوجا أو تقول أما أنا يدهن في لو أن الله هداني الله دوي هنون لها الله من المتقين كوى متقيين تان كمد الله لها أو تقول أين نفيهن حين تل العذاب عذاب كمرك كم لو أن الله هذئ سجن الله يكردهن علين لها أو فأكون أن كمد نغذمرك كم من المحسنين عبد الداعي إلى هاي قرآن كان إنه أو كان النبى قى إنه وصودلنا نفينا ما يسنه حق الله حن تقول اللي الله تقول النفس يا حسرتها هو جي على ما شيئا كقوم مفرض في جملة إله ذا عديس وين أو تقول أما إن أودهن نفي لو أن الله قال له دانيها دويها نون لها لكونت وحنا الله من المتقين كوا مضيعين تو الله كبر أو ما س تقول إن في أودهن حين ترى العذاب عذاب كمرك ياركته لو أن ليها دويش ون لها كرة علين لبعلينه دان هلي لها وفكون مركان كمن ضغض من المحسنين كوا صم صلين الله محق وجوابي نفسي سدالهيد بلا وحاس الجواب مه قد جاءت كوئد كوتيم آياتي آياتها كي با كو فكذبت بها واد بيني سي واستكبرت واد ككبرت ان اساعدو وكنت وحات كميد نوقتين ميل الكافرين قالات كميد نوقتين ويوم قيامه قيامه يوم كي سنترى الذين كذبو بيني كبن ابو تر الله الله وجوههم جيل خدم سود تن اني مدوده اليس ميانو اهب الله في جهنم مسوًا نغادي للمتكبرين ايضا معنيد وحوايه قدنا فديها الله هدي لي علين لها هدان هنوني لها ايتي باكوتم بني ادم واد بيني سواد ككبرت اناد ودده حق اراقد غالادات كميد نقت قيامها واد ارك با نبي قال علي صلاه وسلام كو ويبنيي وجوجودو مدو يحي وجوههم وجوههم وانلالايا ماهي كل هو يسنشير و عليه صلاة ورسالة قرأت النيران، هل كا قارصية، إفتين خشوا أوباته، كوه تجوه وامدوه هي، مرك الله سبحانه وتعالى وحليهاي، وتكبرين تسجى لنا وكم فيلده، إن عجلان، ها، بلا، هذا الكا إسكدر يقد يأتك وحكمت مد بني آدم وآياته عياذهاي، فكذبت بها واتبينسي، واستكبرت واتكبيرتي، إن التعدد دي قادته. وكنت وحدها من الكافرين قالاتكم ان نقتل يوم القيامه قيامها يوم كيس ترى واظ اركي الذين كذبوا بيني على الله عليه وجوه وجيه الخد مسوده ان مدويه يا اركي قين نور في جهنم. جهنم مكان الله وينجيل الله ألا والنبي تجلين الذي نكون اتقوا كبر قي ربكم بمفازتهم جوشي أيقارة لا يمسهم سوء حماة ثابن ما يسوء ولاهم يحزنون من مرجونا يه لا بد الحج بيسر بديك كات رائع كأهل التوحيد كقرآن ككل أغم النبي قد ده سياعية يوميت كم يش هتاجي قفورك الله ku rabi gud caabi bima faajir tibta wax loo geeda guushii ay gaareen ilaahay waafajiyay nabad guushii ay gaareen bay مدشر سماشا، وينجي الله والنبي دجلن، ينجي الله والنبي دجلن، الذين كونوا ربهم ربكم واتقبلوا، بما فازتهم أي قادة، لا يمسون ثابن ما يأصو ولا يحزنون من مرجونة. الله الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، شوال بك أبو ريوه، وهو الله على كل شيء شيء لا لك كل شيء وكل سج لو حاب ثانت المعدلين الآن دائما تقوم من الجبال من الجبال من الجبال ومن المكون من البرس ومن جميلة طريق فإنها الناس fعدية والمرر الجبال ومن الجبال هراء هام الفائش If God shows То الم��면 الجبال من الجبال سواء من الد relations الله بالله فخير Burn من جبال قرصت إليها هم この ج hots الحatt stare من تأتي والمشار والنungs dann والذين كفروا كغالو بآيات الله الا ايدهيسه اولئك كواسهم الخاسرون كوخساري وين بك بي كغالو بي حدد وهاجره قورانك لافدกีس لكن معنيس انو كوخضمان دوني او وحيا با كلو خرافات كوخضودانها كاسو وهاي واغالوي قوف قورانك لافدกีس ورميسه انو لكن معنيسو ديدان aya du galaadiyey bee ku cusub u dhigti ku khulay aya isaga dusha ka saaran wadii kalaadiyey bee ku cusub u dhigti qofka saxaladiisu waa siday Allahu Allah khaliq kulli shay الله عز وجل سكّاله، ولايك هو اسم الخاسرون، هو خسر هو قوة، وحليد هذا تعريف الجزئين، يا ضمير فصله حاسر بيفايدة، جميل هذا لا بد اسم الشاره هو الخاسرون البايل هو معرفه، هم تاسرون الضمير فصل حاسر بيفا، كل جود بق هو خسره بيكني قنت، قلوا حات كتير هذا، أف الله ما أعبد إنا عابده أيها الجاهلون، جاهلين جاهد ولقد وحي إليك وحلوه وحيى النبي الله محمد إياه وإلى الذين كانوا من قبل كوريا يرسلوا شاءها لأننا شركت هذا شريك ليحبطنا وبربر عملك عملك ولا تكوننا وحات كم من الخاسرين كم خساربات كم مننا بل الله أعبد عابد هذا القوة هي لي وكون أعو من الشاكرين موحدين كم مننا ayadan waxa laalahadlayay oo nabaga u timid qureysh baa u soo ergayay nabi cibaadaha abuu dhalib adeer nifii aanba tahay wanaag baan kugu ognahay ee nala caabud ilaahay haa yeyga nala caabud anaguna kuwaan aan marku la caabudno waxa ay tanaas loo sameeyo meel dhex dhaxada aan isugu nimaadno nala caabud markaa waxa uu sheegtay baa leeyahay maalla waxaanay inaan الله وحده يوالجو وحيودي هذا يرسل <تسجيل> شيء كهري سبع هذا الشريعة شأن خاصين تكمل نقصه هذا نقول له محمد مركز هذا لليه هاي الله وحده أجي هاي إنه نشركني الله إيمانا إني وإحمنا إنه الله إيمانا هذا الكل الناس مرينا حتى النبي هذه وح كل عان واساسون قم بكتي عن تاي مركز هذا هو سيد الله مكرجي سوء آمنه ويناس هذه شر الدكتور ناتو الله عبده nabii ilaah muhammad ba sidda lugu leeyay barka fariintu inaga inagu socotaay nabiga nabiga alla wuxuu ogyahay inuu sida xaq ah ku socanayo qul waxaad ku La jahbadanna huu burburi, amalkaka, amalkaka. Walatakunanna huu hatahan, minan khasirinakua khasari. Mä etä mä selaijarodat bimba kuutuksi. Ofka, tuu islam ki joogi. Allah, حق قدره شرفتي سحقه والأرض أرضنا جميعاً دماناً قبلته قبشه لي الله تَأْلَهَيَّ يوم القيامة قيامة يوم كيس، والسموات كنا بهم بيدينهم يدكسي بهم، سبحانه أله وفيا ونزاهياً وتعالوا صرّياً عما يشركون وعويل شريقي ليه، قلنا قال ذي مركي إلهي ولد بليه يو حبر الله ما ينحر مني أرضوا جميعا قبلته يوم القيامة سماوات كنوا مدويات بيمينه قرآن كساس عليه ولازم يعتزلنا بيعتزل كانوا حنيسوا قال مأمون خلفه ثيب بن عباس نين كي أما كي دا دا من كيس الدحات كي أفراد وقت غي يا فلسفادي يونان كلها والله فسره فلسفة معنيته حوي عقلبا وحلو فسره مركوان من كيدين ilaahu meel lama joogo meel walba ugu jooga waxay ku dhici wayn ma jiray oo sidaasi marka waa sida marka nabiga waxa lagu inagu soo gaarsiye bi yamiini qabdatu isa rahayya bi yamiini baa inagu wax fasiray oo mutafalsifiinta aheyn agl marka الله سبحانه وتعالى إن النبي يمين لا يهين ما أولي كره ومن لكن ثانيا أكل جراحه ثانيا أكل معها صدائع تابع نقول قصني النبي لا محمد وحده عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأه وكل تاي يده يمينه إلى يمدك شيء شوي بحده وكل تاي يده النبي و يمينه إنت مينه لافن كره إلى يمدك كر دعدي لا محمد سيدنا بوينو كنه سادة نسيدنا بوينو عبد الله سلام كواويني ثالث بينه كان، ما كيبدعدي يخياندي بذا تاي، يا أفرت شيخي أفرت إمام ليلا، يا ليلا أفرت أنو هالكلد كده جنوا هالصنوهو، أفرت الله قبصته، أفرت أرض اسمه خلاف إمام مالك بن أنس، إمام أهل المدينة، محمد بن إدريس الشافعي نكيراق قراشات النبي حديث كيس الغفاس رأويني، ننساق قراشات علم قيسه. يا واد الله لوكييدونا ام شافع با لو غفاسين احمد بن حنبل امام اهل السنه اه ابو حنيفه الفارسي العمام بن ثابت افر تاس markay bidcada iyo balaayadi badatay ya leedha afarta oo nan ku daba fayl sidaas loo yahay markay yimiintaa inagu sideedaan in ku dayneyna oo rumayneyna uba qadarullaah allama anay xurmaynin allama markay wax barbar dhige wal ardu ardada jamee'an damaan qabdatu qabashadiisa kursiga qabdu qabashadiisa kursiga alla gacantisa ku haya wa yawm al-qiyamah was-samawati samawiyyun madwiyatun wahay kudubani لا قشر حيماشنو بخارجو إديه هذا وهم شيء شيء جمعني يا بذا نقوله في <تصفيق> السنة نكذينا والله سبحانه